اللهم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد اهلا وسهلا صح قابل من فرحه الله هو بيرايته رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن وصدار من الله وإطلاقه الله وعليه فعلى هذا الحديث والله يتمنى ما يسمعون ما أمر فيه في الدنيا في الأطوال والأشخاص وفهمه أنه يتفهد فينا وعليه شبابه و الامر متوخين على الشيء الذي لا فيه نصحه او حتى ان يجيء اشري به اما الامر الذي لا نصحه لو فيه وربما يكون ذي مضره تعالى و كان ذي راي و ذي اعتباره وفي ذي انتقال دوله من قوم مع قوم هذا هو معنى قول صلى الله عليه وسلم في حسن اتمام النمر ان المهم الشان اذا كان له اسلام اسلامه في حاله الحسن اذا لم تعرض الاشياء التي بها علاقه بالبهره لمرحطه لا في تحقيق يا رجل رحمه الله يحن عن علمنا الحكم ومعنا هذا الهاديث عندما الحشن الإكبارون قال الشمل انكوين وتعلم واتقسر على ما يعنيه من الأكوار هذا معناه ان حنونه تتعامل مع المقتضى او يكون من نفس من مقاضي ومطلوب والحنايه في كتابه الائتمان بالشيء يقال عنه بعلمه المحسن دي طلبهم ولا كان المراد انه يتركهم ماذا هناك يا توفيق؟ وهنا اراده قد الحكم الهواء. طب الشيء اللي بي لا يريده. قال لا تهوات. ان الحكم شيء على هو الاسم. يعني لا تقدر الاذهن الانسان أن الشيء الذي لا يعواه يطرقه الذي يعواه يقعده فهذا لا يجب أن يكون خاضعاً لأعوام الدين فما كان مؤادة له قلب تحصيله وعن يبيه فما كان مخالفاً للدين وليس له في طالبه تحقيقه وصلحه فهنا نظر انه لاعنى تلاوذيه من حصل السلاميه فرقه كما سبق ذكره في شرح حديث التغريب عليه السلام فإن الإسلام الكامل المنجوه الإسلام الذي كانه ذا فيكذا انه كذلك يتفقد المحاور كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم سر للمسلم من تعانيه اذن ويلاحق الاسلامي بتطورات الكمال العلمي كل ذي من المحرمات المشتهيات والمشتبعات والمقروفات وغضول الأطوال والأعمال وغضول المباحات حتى الضباة في تنزل إذنها وأن هذا كله لا عن الرسل ثم لا إسلامه وبلغ لدى درجة الاسلام ومعنى هذا أن رئيس الإسلام أو من لم يبلغ إسلامه درجة الحسن فلا أرادك أن يكون إذن صرفاته إلى الأمور التي لا عناية له بها وليس لهم فيها مصرح وعلى هو أن يعبد الله تعالى كتا ما هو رأى هذا هو الفرسان وعلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل في مسائله عن الإسلام والإيمان والفرسان وعلى في تعريض الحساب في أن تفكد الله كان مستفران إلا أن تكون فراغا أنه يرى فعلى فمن عدد الله على استحرار كربي المشاهدته بسنبه أو على استحرار كربي الله منه وفقه عليه فقد حسن إسمانه فلازم من ذلك أن يقوط كل ما لا يعنيه كبير واشتغذوا بما يعنيه فيه لأنه يتولد, يتولد من هذين المقامين يتولد من هذين المقامين لإستقراء الله وفرق كل مال من تخطيطه مطلع وأيضا الفرق ما يستحيانه استفاج من هذا الحديث من التوافق أنا طرفاً إحسانه ما لا يعنيه في أمور الدين والجمهور يعني الشوء الذي يضع علمه لا ينفعه من أمور الدين أو من أمور الأطلاق فهذا ينبغي الله ويطرقه تردين أن الاستغال استغال الهعمل من أمور الديني من الله لما تتحقق فيه مصلحة فلاذا أنه لفرق ما لا يعنيه راحت الدنيا وحظاً راح لوقتك وصلاة للغاية فالإنسان إذا اشتغل الشيء المثير يترك ما لا ينتهي يguntتيُ أنّ ما ب galaxies على الأمينةَ أعرفَ несколько ل بيننا bracelet لك بين الشيئ راكوهم ي tambz讨 فقد أنت Körperلك كان على الرب وعلى سلامة المهربه على امن الانسان الرضا الحر ما يدام عليه جانبهم طبعا ذلك تماما اذا فرق ما يدام عليه فكان سلم عرول من بلد المدني اطالب الاخير تجاوز النوق وعلى عزارة الوحيدة. لا أقل بسلامة لابن بس سنجون ولا أقل بسلامة. حسن ما قاله بسلب العبد العزيزة وتخشف وصوب من الله عزيلا وعلا. فاعتبت بكل عزيلا. فاعتبار أن ماذا علوه يقول التهم عليه. هو والله هو وقت ما خينا عبيد تتره شيء معقول فرجعنا حاصله وجوابه ثم انه اعاده ما اعلم صلى الله عليه وسلم هذا سيدنا